فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وَعَلَّمَ آدَمَ الْ الأأَسمَ أَكُلَّهَاسَُّ عَرَضَهُمْ عَلَمَلَائِكَتِ فَقَالَ أَمْ بِعُونِي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 mõnbihum bie esmaihim falama anbaahum bie esmaihim kall alem äkul lakum ثمماتِ وَأَّ وَأَ لَم ماتُ بدُونَ وَمكُ تُمْ سَكتُمُ وَإِذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا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 وَقُلْنَا ابْصُبُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ به كلمات فتاب عليه إنه هو التواب